جزاكم الله خيرا احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يغسل الطيب الذي به ثلاث مرات بعد إحرامه وقد كانت عائشة رضي الله عنها تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه فكيف الجمع؟ الجمع بينهما إما أن يكون المراد بغسل الطيب أي غسله من الملابس يكون وضع على ملابس الإحرام شيئا من الطيب فإذا كان كذلك في فيجب أن يغسل الطيب الذي على ملابس الإحرام أو أن يبدل الإحرام باحرام آخر أو هذا احتمال أو الاحتمال للآخر أن يكون هذا العرابي وضع على بدنه الطيب بعد ان احرم بعد ان احرم فإذا وضع على بدنه الطيب بعد بعد الإحرام فإنه يلزمه أن يغسله أن يغسله أما إذا كان قد وضع الطيب قبل الإحرام فيبقى يبقى هذا الطيب ولو استمر وبقي مدة لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء كما مر معنا نان صلى الله عليكم يسأل عن الفرق بين الفدية والكفارة الفرق بين الفدية الفدية شيء يقدمه الحاج بسبب نقص في أعمال حجه بسبب نقص في أعمال حجه كما قال الله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسف فهذا في ارتكاب شيء من محظورات الاحرام يكون عليه فدية والفدية المراد بها جبر هذا الخلل وجبر هذا النقص فهذه الفدية نعم أحسن الله ليكم يقول ما رأيكم في القول في صلاة الأربعين وكذلك صلاة التسبيح صلاة الأربعين أي في هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم تثبت بحديث صحيح عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه والحديث الوارد باتفاق أهل المعرفة بحديثه عليه الصلاة والسلام غير ثابت ومن وصل إلى المدينة فلا يلتزم بهذا العدد أربعين أي ثمانية أيام وإنما يصلي ما تيسر له أقل من ذلك او أكثر كلما زادت الصلاة كان الأجر أعظم كلما زادت الصلاة كان الأجر أعظم أما أن يحرج نفسه أو يلزم نفسه بالأربعين صلاة أي في ثمانية أيام من أجل إدراك الفضيلة المذكورة في الحديث فالحديث غير ثابت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وصلاة التسابيح ورد فيها حديث متنازع في تصحيحه وتضعيه والصحيح كما بين غير واحد من أهل العلم أنه غير ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم حسن الله عليكم يقول هل على الحاج أن يكف عن قص شعره وأطفاره من يوم أول ذي الحجة أم من يوم إحرامه إذا كان يريد أن يضحي عنه وعن أهله فإنه يلزمه ما يلزم من أراد أن يضحي وهو إذا دخلت العشر لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا أما إذا كان لا يريد أن يضحي وليس من نية أن يضحي فإنه لا تكون هذه محظوره علي إلا إذا أحرم لا تكون محضورة علي إلا إذا أحرم نعم صلى الله عليه هل يسأل عن يقول هل يجوز إخراج زكاة السلع من نفس الجنس إذا كانت ملابس الله تعالى أعلم نعم أحسن الله ليكم يقول ما حكم تأخير الزكاة لعدم توفر المال مع العلم أن المال بضاعة الواجب على صاحب المال أن ينصح لنفسه والإخوان الفقراء أن ينصح لنفسه والإخوان الفقراء وإذا استمر محركا للمال ولا يحسب حساباً لوقت الزكاة وما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه في ماله فإنه سيمر عليه الحول والحولين والثلاثة والعذر واحد أن المال متحرك وليس عنده سيولة كما يقال لكن الواجب عليه أن يحسب لي وقت الزكاه حسابها ويرتب أموره وأعماله التجارية وصفقاته بحيث أن يكون وقت الزكاة يتوفر عنده المال الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه وعلى كل حال إذا وصل إذا حال عليه الحول وماله في السلع وفي البضائع ونحو ذلك وينتظر وصوله قريبا فان تسفر له أن يأخذ قرضاً أو من أحد من أجل أن يزكي ويعيده إليه إذا وصل إليه ماله المهم أنه يجتهد في أداء هذا الواجب وأن ينصح لنفسه ولاخوانه الفقراء في هذا المال الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه إخراجه وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك